اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي البشير والهادي النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وصلوات الله وسلامه أجمعين على جميع رسول الله أيها الأحبة الأكارم حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا الصالحة أيها الأحبة الأكارم حديثي إليكم في هذا اليوم وفي برنامجكم فبهداه مقتده حول مفهوم عظيم أتت به رسول الله سبحانه وتعالى تربية المجتمعات وتزكيتها من أهم القضايا التي كانت تقوم بها رسالات الأنبياء هؤلاء الأرسال والرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق جميعا بعثهم لكي يربوا هذه المجتمعات ولكي يزكوها ولذلك كانت منهجية التربية والتصفية أو التخلية والتحلية من أس مناهج الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام وهم كانوا بأنفسهم قد تحلوا بذلك فنحن ما علمنا عن رسول ولا عن نبي إلا أنه كان صاحب خلق حسن وصاحب تزكية لطيفة بل إنهم جميعاً كانوا من أهل الصلاة ومن أهل السجود قال الله عز وجل وتقلبك في الساجدين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي أنهم كانوا من أهل السجود ما من نبي إلا وقد كان من أهل السجود نبي يخلف نبيا حتى وصل الأمر إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا من أهل السجود كلهم كانوا من أهل الإحسان كلهم كانوا من أهل الهدى كل قلوبهم كانت مزكاةً منيرة بنور الإيمان هذا موسى عليه الصلاة والسلام يرسله الله عز وجل هو وأخوه هارون إلى فرعون وينبهه إلى الدعوة إلى الله عز وجل ولكن يلفت نظره إلى قضية مهمة أن يذكر الله عز وجل وإن كان يدعوه قال الله عز وجل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري يعني أكثر من الذكر أكثر من الاستغفار أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وذكره سبحانه وتعالى وتمجيده في السر والعلن أثني على الله سبحانه وتعالى حتى تكون بإذن الله عز وجل دعوتك واصلة للخلق جميعا تربية المجتمعات أيها الأحبة الأكالم كان يقوم عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام حتى مع مجتمعهم الأقرب ومع مجتمعاتهم البعيدة ولذلك انظروا أيها الحبة الأكارم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إذا حينما أراد أن تهوي هذه الأفئدة إلى الناس إليهم أخبر قبل ذلك وسأل الله عز وجل أن تكون هذه الذرية ذرية صالحة تقيم الصلاة تؤدي الصلاة حينما ذكر هذه الآية الإمام الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير قال كلمة لطيفة تكتب بماء الذهب بل تكتب بمقل العيون حينما قال همة الصالحين في إقامة الدين وهكذا أيها الأحبة الأكارم حينما ذكر الله عز وجل عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية فإذا العناية بالتربية الاجتماعية، العناية بالتسكية الأخلاقية، العناية بإصلاح الأخلاق، العناية بإصلاح الأنظف وتزكيتها هذا ديدن. ودين ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام بل كانوا حوله يدندنون أحبتي في الله إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج من ذلك الداعية إلى أن يكون طبيبا نطاصيا وخبيرا بنفسيات الناس وخبيرا بأخلاقياتهم لذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاوات والسلام يأتون إلى أولئك القوم فيقولون لهم إننا نريد أن نزكي أخلاقكم انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام حينما خاطب فرعون قال له لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى هنا نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال بكل وضوح لك إلى أن تزكى إذن دعوة الإسلام دعوة تزكيه دعوة الإسلام دعوة تحليه دعوة الإسلام دعوة تربية دعوة الإسلام دعوة تصفية كل ذلك كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام وقد آل الأمر كذلك أحبتي في الله إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك وجدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من صلبه من يذكر الناس ويعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكي قلوب الخلق أجمعين قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هنا أيها الأحبة الأكارم نجد أن إبراهيم سأل الله عز وجل أن يبعث في ذريته من يخرج إلى الناس فيعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وذلك أيها الأحبة الأكارم ليدل دلالة واضحة على أن دعوة الأنبياء ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان كذلك واستجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهنا أيها الأحبة نجد أن الله عز وجل قدم بذاته سبحانه وتعالى التزكية على التعليم مع أن إبراهيم قدم التعليم على التزكية وهذا يدل أيها الأحبة الأكارم على أهمية التزكية وأنها الأولى فإذا تزكى الإنسان قلبه وإذا حاول الإنسان أن يخلي قلبه مما يحتوشه من الآفات ومن الذنوب ومن الأغلال ثم بعد ذلك زك قلبه ببلسم الإيمان ونور الهداية وكان هذا القلب مستقبلا للتعلم لآيات الله عز وجل كان ذلك بإذن الله عز وجل بداية خير وهدى له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فحينما تزكى قلبه كان قلبه صالحا لأن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى أخي المشاهد الكريم كل أمة لا يربيها رسول الله فإنها أمة لا تفلح ولا تنجح ولا تصلح ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه فذاك لقيط ما له نسبة ولا يتعدى طور أبناء جنسه إن كل أمة تستغني عن أن تفهم هدي الأنبياء والرسل في التزكية والتصفية وتحاول أن تفهم ذلك من خلال مفاهيم الشرق والغرب يذهبون ويبحثون عما قاله كونفوشيوس وعما قاله غاندي وعما قاله البوذيون وعما قاله الفلاسفة وعما قاله أرسطو وسقراط وبقراط وأفلاطون وغيرهم إن هؤلاء أيها الأحبة الأكارم وإن كانت قد تخرج منهم حكم لكن الحكمة الحقيقية والكلام الزكي هو ما كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين أحبة الأكارم حينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل أفضل الله عز وجل بهم على أمة الإسلام كان ذلك من فضل الله عز وجل عليهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إن هذه الرسالة التي يرسل الله عز وجل بها الأنبياء والرسل إلى الخلق جميعا إنها رسالة أخلاقية بامتياز إنها رسالة آدابية بامتياز إن الأمة الآن حينما تتحدث عن المثل وعن القيم وعن الأخلاق وعن الآداب إنها أيها الأحبة الأكارم إذا تنكرت عما أفضل الله عز وجل به علينا من أخلاق وتسكية وآداب الرسل عليهم الصلاة والسلام إنها أمة ستعيش في نكد وستعيش في كبد لأنها لم تفهم ما أرسل الله عز وجل به أولئك الأنبياء والرسل النبي عليه الصلاة والسلام يروي لنا ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق كما روى ذلك الخرائطي في مكارم الأخلاق وابنئ بالدنيا بإسناد جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتربية الأخلاق وتسكية الأخلاق وقد وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم فقال الله جل الله وإنك لعلى خلق عظيم أيها المحب كيف نطهر قلوبنا ونزكي أنفسنا من الأسقام والأدناس التي تعلوها كيف يمكن لنا أن نعيش واقعا سعيدا بزكاوة القلوب لعلنا نتحدث عن ذلك بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا أولئك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى أهلا وسهلا بكم من جديد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها النفس لا بد لها من تسوية والتسوية لا بد لها من تحلية والتحلية لا بد لها من تخلية وحينما يخل الإنسان من نفسه تلك الأوضار والآثام ثم ينقي هذه النفس تنقية كاملة ثم يأتي بعد ذلك فيصب عليها شيئا عظيما من ماء الحياة ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ذلك بإذن الله عز وجل سيجعل النفس تتزكى وتترقى إن النفس أيها الأحبة الأكارم تحتاج إلى تسكية وتنقية وتربية دائمة مستديمة لأن النفس أيها الأحبة الأكارم هي حقيقة الروح التي يحيى بها الإنسان وقد ذكر العلماء أن النفس هي الروح كما هو قول كثير من أهل العلم لكن الإنسان أيها الأحبة الأكارم لا تروح روحه إلا حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى فهناك أنفس وهناك أرواح تدندن حول الأنتان والحش وهناك أرواح تدندن حول العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى هناك نفوس همتها في القمامة وهناك نفوس همتها في القمة، ونالك نفوس همتها على الثرى وهنالك نفوس همتها فوق الثرية. هكذا المؤمن أيها لحبة الأكارم يريد أن يكون من أهل العلياء، يريد أن يكون مناطحا تلك الجبال يسمخ بدينه. ويستعلي بإسلامه وكل ذلك لا يكون أيها الأحبة الأكارم إلا باتباع منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كيف نحيا في واقع أليم يعيش فيه كثير من الناس في حالة صعبة من البعد عن تسكية الأنفس إننا أيها الأحبة حينما نتعلم منهج الأنبياء في ذلك أولا ثم بعد ذلك نعرف أيها الأحبة الأكارم ضرورة محاسبة الأنفس ومراجعة الأنفس وتسكية الأنفس بالإيمان بالعمل الصالح بالهدى بالتقى كل ذلك يا الحبة يصنع فينا أنفسا حقيقية إن ذلك يمكن أن يكون من خلال الدعاء لله عز وجل لقد كان حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله عز وجل قلبه وزكى فؤاده سبحانه وتعالى ومع ذلك كان يقول اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان يقول كما صح عنه عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والاهواء والأسقام والأدواء هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كذلك أيها الأحبة الأكارم الذهاب إلى المساجد ففيه بإذن الله عز وجل زكاوة للقلوب قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين كلما ذهب المرء إلى المسجد وزكى قلبهم، وقرأ كتاب الله عز وجل فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيتزكى قلبه مما يزكي القلب كذلك أيها الحب قراءة القرآن الكريم يقول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والله لن يشقى عبد حينما يقبل على كتاب الله عز وجل ويقرأ كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار لكن كثيرا من الأمة الآن أعرضت عن كتاب الله فعاشت حياة الضنك والهم والغم والحسرة لذلك كان أحمد شوقي يقول بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات لماذا هذه الأمة في حالك الظلمات السبب في ذلك أنها أعرضت عن الذكر من كتاب الله وعن ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعاشت هذا الغم وهذا القحط وهذا الكرب الذي أيها الأحبة لا يمكن أن يغيره إلا بإذن الله عز وجل حياة إيمانية حقيقية يغير بها المرء نفسه وحقيقة تفكيره يتزكى المؤمن أيها الأحبة بمجالسة الصالحين لذلك كان الله عز وجل يوصي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجالس الصالحين ويصبر على ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تسكن نفس أيها الأحبة بكثرة ذكر الله عز وجل بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب حينما جاء رجل عند أحد العلماء وقال له إني أجد ألم البعد عن الله فقال له عليك بعدة أشياء عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع ذلك في إناء التقوى وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الرفق وتمضمضه بكأس الاستغفار وأبعد نفسك عن الجشع والطمع تشفى من مرضك هذا بإذن الله يتزكى الإنسان بنفسه أيها الأحبة حينما يراقب الله عز وجل حينما جاء رجل عند الإمام أحمد وكان يقول له إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويدنيني فطلب منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يعيدها وكان قد نشج وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحبة الأكارم إن المؤمن إذا أراد أن يزكي قلبه عليه أن يكون بقلب سليم وعليه أن يكون بروح سوية قال الله عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم وكل ذلك بإذن الله عز وجل سبب للفوز والنجاة والنجاح يوم القيامة قال الله عز وجل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تزكي قلوبنا وأن تجعلنا يا ربنا ممن زكاهم ومن وفقهم لدخول الجنة إنك على ما تشاء قدير سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحان الله العلي العظيم أقول ما قلت وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله عز وجل أستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, nah.